ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا م ن ة ع ش ر ة إ ن أ ع ظ م م ع ج ز ة من معجزات الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم هو ا ل ق ر آ ن الكريم الذي يضم مئات دلائل ا ل ن ب و ة وقد ثبت إ ع ج ا ز ه ب أ ر ب ع ي ن وجها كما في ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرين لذا س ن ح ي ر بيان هذا الكنز العظيم للمعجزات إ ل ى تلك ا ل ك ل م ة ونكتفي هنا ببيان ثلاث نكات د ق ي ق ة النكته ا ل أ و ل ى س ؤ ان ل إ قيل إ ن سر إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن الكريم إ ن م ا هو في بلاغته ا ل ف ا ئ ق ة بينما لا يرقى إ ل ا واحد من ا ل أ ل ف من علماء ا ل ب ل ا غ ة الفطاحل الى إ د ر ا ك هذا السر مع أ ن ه كان ينبغي أ ن تكون لكل ط ب ق ة من طبقات الناس حظها من هذا ا ل إ ع ج ا ز الجواب إ ن ل ل ق ر آ ن الكريم إ ع ج ا ز ا لكل ط ب ق ة من ط ب ق ا ت الناس إ ل ا أ ن ه يشعر إ ع ج ا ز ه هذا ب أ س ل و ب م عين و بنمط خ ا ص فمثلا يبين إ ع ج ا ز ه الباهر في ا ل ب ل ا غ ة ل أ ه ل ا ل ب ل ا غ ة و ا ل ف ص ا ح ة ومثلا يبين أ س ل و ب ه ا ل رفيع الجميل الفريد ل أ ر ب ا ب الشعر و ا ل خ ط ا ب ة هذا ا ل أ س ل و ب مع أ ن ه تستسيغه كل ط ب ق ة من الناس إ ل ا أ ن أ ح د ا لا يجرؤ على تقليده فلا تخلقه ك ث ر ة الرد ولا يبليه مرور الزمان فهو أ س ل و ب غض طري يحتفظ بفتوته وشبابه ونضارته دائما وهو أ س ل و ب يحمل من النسر المنظوم والنظم المنثور ما يجعله رفيعا عاليا ولذيذا ممتعا في الوقت نفسه ثم إ ن ه يبين إ ع ج ا ز ه فيما يخبر من أ ن ب ا ء م ع ج ز ة عن الغيب فيتحدى به ط ب ق ة الكهان والذين يدعون أ ن ه م يخبرون أ ش ي ا ء عن الغيب ثم إ ن ه يقص ل أ ه ل التاريخ والذين يتتبعون أ ح د ا ث العالم من العلماء ما يشعرهم إ ع ج ا ز ه وذلك بذكره أ ح د ا ث ا ل أ م م ا ل غ ا ب ر ة و أ ح و ا ل ه ا وما سيحدث في المستقبل من وقائع سواء في ا ل ح ي ا ة الدنيا أ و في البرزخ أ و في ا ل آ خ ر ة فيتحداهم ب إ ع ج ا ز ه الرائع هذا ويعرض أ ي ض ا إ ع ج ا ز ه لعلماء الاجتماع و ا ل س ي ا س ة والحكم وذلك بعرض ما في الدساتير ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ق د س ة من إ ع ج ا ز نعم إ ن ا ل ش ر ي ع ة الغراء ا ل م ن ب ث ق ة من ا ل ق ر آ ن الكريم تظهر إ ظ ه ا ر ا تاما سر ذلك ا ل إ ع ج ا ز ويبين كذلك ل أ و ل ئ ك الذين توغلوا في المعارف ا ل إ ل ه ي ة والحقائق ا ل ك و ن ي ة إ ع ج ا ز ا باهرا في سوقه الحقائق ا ل إ ل ه ي ة ا ل س ا م ي ة ا ل م ق د س ة أ و يشعرهم بوجود هذا ا ل إ ع ج ا ز و ل أ و ل ئ ك الذين يسلكون طرق ا ل و ل ا ي ة والتصوف يبين ا ل ق ر آ ن الكريم إ ع ج ا ز ه لهم بكنوز ا ل أ س ر ا ر التي ينطوي عليها بحر آ ي ا ت ه ا ل ز ا خ ر ة وهكذا تفتح أ م ا م كل ط ب ق ة من الطبقات ا ل أ ر ب ع ي ن للناس ن ا ف ذ ة م ط ل ة إ ل ى ا ل إ ع ج ا ز الباهر بل إ ن ه يبين إ ع ج ا ز ه حتى ل أ و ل ئ ك الذين لا يملكون سوى ق د ر ة الاستماع من دون أ ن يقدروا على التوغل في الفهم من عوام الناس فنراهم يصدقون إ ع ج ا ز ه ويشعرون به بمجرد سماعهم له إ ذ يحاور ذلك العامي نفسه ويقول إ ن أ س ل و ب هذا ا ل ق ر آ ن يختلف تماما عن أ س ا ل ي ب الكتب ا ل أ خ ر ى ف إ م ا أ ن ه في مستوى من ا ل أ س ل و ب هو أ د ن ى منها وهذا محال بل لم يتفوه به أ ل د ا ل أ ع د ا ء و أ ه ل ا ل خ ص و م ة أ و هو أ س ل و ب أ ر ق ى من الجميع أ ي إ ن ه معجز فالعامي الذي لا يستطيع إ ل الا ا س ت م ا ع يفهم ا ل إ ع ج ا ز على هذه ا ل ش ا ك ل ة و ل أ ج ل أ ن نساعده شيئا في إ د ر ا ك هذا نوضح ما يلي لقد أ ث ا ر ا ل ق ر آ ن الكريم لدى الناس من أ و ل ما برز إ ل ى ميدان التحدي رغبتين شديدتين ا و ل ه م ا ر غ ب ة التقليد لدى أ و ل ي ا ئ ه أ ي حبهم الشديد بالتشبه ب أ س ل و ب ه الرفيع فاشتاقوا إ ل ى تشبيه أ س ل و ب ه م به ثانيتها ا ل ر غ ب ة في ا ل م ع ا ر ض ة والنقد التي تولدت لدى ا ل أ ع د ا ء والخصماء أ ي اتيان أ س ل و ب مثله ل ض ح ض دعوى ا ل إ ع ج ا ز فهاتان ر غ ب ت ا ن الشديدتان سببتا ظهور ملايين الكتب ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ا ث ل ة أ م ا م ن ا ولكن لو قارنا أ ب ل غ هذه الكتب و أ و ض ح ه ا قاطبه ب ا ل ق ر آ ن الكريم أ ي لو ق ر أ ن ا ه م ا معا لقال كل سامع وقارئ بلا تردد إ ن ا ل ق ر آ ن لا يشبه أ ي من هذه ا ل أ س ا ل ي ب فهو إ ذ ن ليس بمستوى تلك الكتب ف إ م ا أ ن ه أ د ن ى أ س ل و ب ا من الجميع وهذا محال بلا أ د ن ى ريب ولم يتفوه به أ ح د قط بل حتى الشيطان يعجز عن أ ن يتفوه بهذا فثبت إ ذ ن أ ن أ س ل و ب ا ل ق ر آ ن الكريم فوق الجميع وذلك ب إ ع ج ا ز ه الرائع إ ن المبحث ا ل أ و ل المهم للمكتوب السادس والعشرين يوضح هذه ا ل ف ق ر ة بل إ ن العامي الجاهل الذي لا يفهم شيئا من معاني القران الكريم يشعر بإعجاز القرآن من عدم س أ م ه في ا ل ت ل ا و ة فيحاور ذلك العامي الجاهل قائلا إ ن الاستمرار على ت ل ا و ة هذا ا ل ق ر آ ن لا يولد ا ل س أ م قط بل تزيد ك ث ر ة تلاوته حلاوته بينما لو استمعت إ ل ى قصائد ج م ي ل ة ر ا ئ ع ة لمرات ع د ي د ة ف إ ن ي أ ش ع ر بالملل لذا ف ا ل ق ر آ ن ليس بكلام بشر بلا شك ثم إ ن ا ل أ ط ف ا ل الذين يرغبون في حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم يظهر لهم إ ع ج ا ز ه في قدرتهم على حفظه في عقولهم ا ل ل ط ي ف ة ا ل ص غ ي ر ة على الرغم من وجود مواضع م ت ش ا ب ه ة تلتبس عليهم فتراهم يحفظون ا ل ق ر آ ن الكريم بكل س ه و ل ة ويسر بينما يعجزون عن حفظ ص ح ي ف ة و ا ح د ة من غيره بل حتى المرضى والمحتضرون في سكرات الموت ممن ي ت أ ل م و ن ب أ د ن ى كلام تراهم يستمعون إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم وتنزل آ ي ا ت ه على أ س م ا ع ه م ك أ ن ه السلسبيل وبهذا يشعرون ب إ ع ج ا ز ه نحصل مما سبق إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم لا يدع أ ح د ا محروما من تذوق إ ع ج ا ز ه فلكل ط ب ق ة من أ ر ب ع ي ن ط ب ق ة من الطبقات ا ل م ت ب ا ي ن ة للناس لهم حظهم من هذا ا ل إ ع ج ا ز أ و يشعرهم ا ل ق ر آ ن ب إ ع ج ا ز ه حتى إ ن ه بين نوعا من إ ع ج ا ز ه ل أ و ل ئ ك الذين ليس لهم نصيب من العلم ولا يملكون سوى ا ل ر ؤ ي ة من دون ا ل ق د ر ة على الاستماع أ و الفهم أ و ا ل إ د ر ا ك القلبي إ ن وجه الاعجاز لهذه ا ل ط ب ق ة الفاقده للسمع والعلم و ا ل إ د ر ا ك والتي لا تملك سوى ا ل ر ؤ ي ة قد ظل مجملا وناقصا مبتورا إ ل ا أ ن المكتوب التاسع والعشرين والمكتوب الثلاثين قد وضحا بجلاء تام من هذا النوع من الاعجاز بحيث يمكن أ ن يلمسه حتى ا ل أ ع م ى وقد وضعنا ك ت ا ب ة مصحف شريف ل إ ظ ه ا ر هذا الوجه الجميل من ا ل إ ع ج ا ز موضع التنفيذ ن س أ ل الله أ ن يوفق في طبعه كنا على ن ي ة ك ت ا ب ة المكتوب الثلاثين على أ ج م ل وجه و أ ف ض ل ه إ ل ا أ ن ه تخلى عن موضعه إ ل ى إ ش ا ر ا ت ا ل إ ع ج ا ز فلم يظهر في الميدان وذلك كالآتي إ ن كلمات المصحف المطبوع بخط الحافظ عثمان تتقابل وينظر بعضها إ ل ى بعض فمثلا إ ن ك ل م ة و س ا م ن ه م كلبهم التي هي في س و ر ة الكهف تناظر ك ل م ة قطمير التي هي في س و ر ة فاطر فلو ثقبت الصفحات ابتداء من ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى لتبينت ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة بانحراف يسير ولفهم اسم الكلب وكذا ك ل م ة محضرون ا ل م ك ر ر ة مرتين في س و ر ة ياسين نرى إ ح د ا ه م ا فوق ا ل أ خ ر ى وهم يقابلان ك ل م ة محضرون محضرين التي في س و ر ة الصافات ف إ ذ ا ما ثقبت إ ح د ا ه ا لظهرت من خلال الصفحات ا ل ك ل م ة نفسها مع انحراف قليل وكذا ك ل م ة مثنى التي في آ خ ر س و ر ة سبع تنظر إ ل ى ا ل ك ل م ة نفسها التي في مستهل س و ر ة فاطر ففي ا ل ق ر آ ن تتكرر ك ل م ة مثنى ثلاث مرات وتناظر اثنتين منها ليس بموضع ل ل م ص ا د ف ة قطعا ولهذا النوع من التناظر والتقابل أ م ث ل ة ك ث ي ر ة جدا في المصحف الشريف حتى إ ن ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة تتكرر فيما يقرب من ست مواضع ف إ ذ ا أ و ص ل بينها بثقب لتراءت الاخريات بانحراف يسير ولقد شاهدت مصحفا خ ط ة الجمل ا ل م ت ن ا ظ ر ة في كل صحائفه ا ل م ت ق ا ب ل ة بخط أ ح م ر فقلت آ ن ذ ا ك هذه ا ل أ و ض ا ع إ ن م ا هي أ م ا ر ا ت لنوع من ا ل إ ع ج ا ز ثم بعد ذلك أ خ ذ ت أ ن ظ ر إ ل ى جمل ا ل ق ر آ ن الكريم ف ر أ ي ت أ ن كثيرا منها تتناظر من خلال الصفحات تناظرا ينم عن معنى دقيق ولما كان ترتيب ا ل ق ر آ ن المتداول توقيفيا ب إ ر ش ا د من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خطه خطاطون ملهمون ف إ ن في نقشه البديع وفي خطه الجميل إ ش ا ر ة إ ل ى نوع من علامات ا ل إ ع ج ا ز وذلك ل أ ن هذا الوضع لا يمكن أ ن يكون م ص ا د ف ة ولا نابعا من نتاج فكر إ ن س ا ن فلولا قصور الطبع ل ط ا ب ق ة الكلمات ا ل م ت ن ا ظ ر ة م ط ا ب ق ة ت ا م ة ثم إ ن ن ا نرى أ ن في ا ل س و ر ا ل م د ن ي ة ا ل م ط و ل ة و ا ل م ت و س ط ة تكرارا بديعا منسقا للفظ ا ل ج ل ا ل ة الله فهو في الغالب يتكرر ب أ ع د ا د م ع ي ن ة إ م ا خمس أ و ست أ و سبع أ و ثمان أ و تسع مرات أ و إ ح د ى ع ش ر ة م ر ة فضلا عن أ ن ه يبين م ن ا س ب ة ع د د ي ة ل ط ي ف ة على و ج ه و ر ق ة المصحف والمتقابلتين وكذا إ ن ه إ ذ ا ء اهل الذكر و ا ل م ن ا ج ا ة ف إ ن أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن الكريم ا ل ج م ي ل ة والمقفاه و أ س ل و ب ه الفصيح البديع ومزايا بلاغته التي تستقطب ا ل أ ن ظ ا ر رغم أ ن ه ا ك ث ي ر ة جدا ف إ ن ه ا تمنح ج د ي ة س ا م ي ة وحضورا و س ك ي ن ة ت ا م ة وجمعا للخواطر دون تشتيتها بينما أ م ث ا ل تلك المزايا ل ل ف ص ا ح ة و ا ل ص ن ع ة ا ل ل ف ظ ي ة والتقيد بالنظم و ا ل ق ا ف ي ة تخل ب ا ل إ خ ل ا ص و ا ل ج د ي ة رغم ما يشف عن ض ر ا ف ة ل ف ظ ي ة وتفسد اطمئنان القلب وسكينته وتشتت أ ف ك ا ر ا ل م ت أ م ل حتى إ ن أ ل ط ف المناجاه و أ ك ث ر ه ا إ خ ل ا ص ا و ج د ي ة و أ ع ل ا ه ا نظما هي م ن ا ج ا ة ا ل إ م ا م الشافعي ا ل م ش ه و ر ة والتي كانت سببا لرفع الغلاء والقحط عن مصر فكنت أ ق ر أ ه ا كثيرا ف ر أ ي ت أ ن كونها نظما ومقفاه لا تحافظ على ا ل إ خ ل ا ص التام والجد السامي في ا ل م ن ا ج ا ة ورغم انها كانت من أ و ر ا د ي منذ ما يقرب من تسع سنوات فلم أ ت م ك ن أ ن أ و ف ق بين ا ل ج د ي ة و ا ل إ خ ل ا ص في ا ل م ن ا ج ا ة والنظم و ا ل ق ا ف ي ة ف ا ق ن ت أ ن ا ل ق ا ف ي ة ا ل ف ط ر ي ة ا ل م م ت ا ز ة ا ل خ ا ص ة ب ا ل ق ر آ ن الكريم ومزايا نظمه إ ن م ا هي من أ ن و ا ع ا ل إ ع ج ا ز بحيث إ ن ه ا تحافظ على ا ل إ خ ل ا ص الجاد و س ك ي ن ة القلب و ط م أ ن ي ن ت ه من دون أ ن يخل بشيء منها وهكذا إ ن لم يدرك أ ه ل المناجاه والذكر هذا النوع من ا ل إ ع ج ا ز عقلا ً فهم يشعرون به قلبا إ ن سرا من أ س ر ا ر إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن الكريم ا ل م ع ن و ي ة هو إ ن ا ل ق ر آ ن يبين ا ل د ر ج ة ا ل ع ظ ي م ة و ا ل س ا ط ع ة ل إ ي م ا ن الرسول ا ل أ ع ظ م صلى الله عليه وسلم الذي حظي بتجلي الاسم ا ل أ ع ظ م وكذا يبين ويعلم ب أ س ل و ب فطري ك خ ا ر ط ة م ق د س ة م ش ه و ر ة تلك ا ل م ر ت ب ة ا ل س ا م ي ة للدين الحق العظيم والواسع المبين للحقائق ا ل ر ف ي ع ة لعالم ا ل آ خ ر ة وعالم ا ل ر ب و ب ي ة وكذا يمثل ا ل ق ر آ ن الكريم خطاب رب العالمين وهو في علياء عزته و ع ر م ت ه وربوبيته ا ل م ط ل ق ة فلا بد أ ن تعبيرا فرقانيا بهذا ا ل أ س ل و ب وبيانا قرانيا بهذا النمط لا يمكن أ ن ت أ ت ي مثله عقول البشر ق ا ط ب ة ولو اجتمعت في عقل واحد بمثل ما عبر ا ل ق ر آ ن الكريم قل إ ن اجتمعت ا ل إ ن س والجن على أ ن ي أ ت و ا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن بمثله ل أ ن ه لا يمكن من حيث هذه القصص ا ل ث ل ا ث ة أ ن يقلد ا ل ق ر آ ن ولا أ ن ي أ ت ي بمثله أ ح د أ ب د ا تنتهي ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة ب ن ه ا ي ة ا ل ص ح ي ف ة في كثير من المصاحف المسمى بركنار فتختم ا ل ص ح ي ف ة ب ق ا ف ي ة ج م ي ل ة وسر هذا هو أ ن أ ط و ل آ ي ة في ا ل ق ر آ ن الكريم وهي آ ي ة ا ل م د ا ي ن ة قد اتخذت و ح د ة قياس ص ح ي ف ة المصحف واتخذت س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص والكوثر و ح د ة قياس طول السطر وبهذا ظهرت هذه ا ل م ي ز ة ا ل ل ط ي ف ة و ع ل ا م ة ا ل إ ع ج ا ز ل ل ق ر آ ن الكريم لقد اكتفي في هذا المقام وفي مبحثه هذا على أ م ث ل ة ج ز ئ ي ة و ق ل ي ل ة جدا و ق ص ي ر ة جدا واقتصر على أ م ا ر ا ت ص غ ي ر ة جدا حيث اضطررت إ ل ى الاستعجال في ا ل ك ت ا ب ة رغم أ ن هذا البحث في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة و ا ل س ع ة و ا ل ع ظ م ة و أ ن ه يبين ك ر ا م ة ل ط ي ف ة ج م ي ل ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة من ز ا و ي ة التوفيق ا ل إ ل ه ي الذي آ ز ر رسائل النور نعم إ ن تلك ا ل ك ر ا م ة ا ل ل ط ي ف ة و ا ل ح ق ي ق ة ا ل ع ظ ي م ة تظهر س ل س ل ة من كرامات رسائل النور في التوافق وذلك في خ م س ة أ و س ت ة أ ن و ا ع منه وتبين نوعا مشهودا ب ا ل إ ب ص ا ر من إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن وتشكل منبعا ل ل إ ش ا ر ا ت ا ل غ ي ب ي ة ورموزها وقد حصل هذا فعلا بعدئذ إذ إ ذ قد استكتب مصحف شريف يبين فيه التوافق في لفظ ا ل ج ل ا ل ة في كل ص ح ي ف ة وظهرت ثماني رسائل ص غ ي ر ة باسم الرموز ا ل ث م ا ن ي ة التي تبين ا ل م ن ا س ب ة ا ل ل ط ي ف ة و ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل غ ي ب ي ة ا ل ن ا ش ئ ة من التوافق بين حروف ا ل ق ر آ ن الكريم وكتبت كذلك خمس رسائل في تصديق رسائل النور وتقدير قيمتها بما فيها من سر التوافق وهي ا ل ك ر ا م ة ا ل غ و ث ي ة وثلاث رسائل من ا ل ك ر ا م ة ا ل ع ل و ي ة و ر س ا ل ة ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة ففي ت أ ل ي ف ر س ا ل ة المعجزات ا ل أ ح م د ي ة إ ذ ن قد استشعرت تلك ا ل ح ق ي ق ة العظمى ولكن مع ا ل أ س ف لم ير ى المؤلف منها إ ل ا طرفا ضئيلا ولم يبين إ ل ا ق ط ر ة من بحرها فانصرف ولم يعقب النكتة الثانية كان السحر رائجا في عهد موسى عليه السلام فجاءت معجزاته ا ل ع ظ ي م ة بما يشبه السحر وكان الطب رائجا في عهد عيسى عليه السلام فجرت أ غ ل ب معجزاته من هذا الجنس كما كانت هناك أ ر ب ع ة أ ش ي ا ء ر ا ئ ج ة في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة زمن ب ع ث ة الرسول صلى الله عليه وسلم أ و ل ا ه ا ا ل ب ل ا غ ة و ا ل ف ص ا ح ة ثانيتها الشعر و ا ل خ ط ا ب ة ثالثتها ا ل ك ه ا م ة والانباء عن الغيب رابعتها م ع ر ف ة الحوادث ا ل م ا ض ي ة والوقائع ا ل ك و ن ي ة وجاء ا ل ق ر آ ن الكريم يتحدى أ ر ب ا ب هذه المعارف ا ل أ ر ب ع فجث البلغاء والفصحاء أ و ل ا مبهوتين أ م ا م بلاغته ا ل م ع ج ز ة منصتين إ ل ي ه في ح ي ر ة و إ ع ج ا ب وجعل الشعراء والخطباء في ذهول من أ م ر ه م حتى إ ن ه حط من ش أ ن ما كانوا يعتزون به من المعلقات السبع التي تمثل أ ف ض ل نماذج شعرهم بل كتبوها بماء الذهب وعلقوها على جدار ا ل ك ع ب ة و أ ف ق د الكهان و ا ل س ح ر ة صوابهم و أ ن س ا ه م ما كانوا يتكلمون به من أ ن ب ا ء الغيب حيث طرد جنهم و أ س د ل ا س ت ث ا ر على ا ل ك ه ا ن ة وسد أ ب و ا ب ه ا إ ل ى ا ل أ ب د و أ ن ق ذ قراء تاريخ ا ل أ م م ا ل س ا ل ف ة وحوادث العالم مما يطرا عليها من الخرافات والافتراءات و ا ل أ ك ا ذ ي ب و أ ر ش د ه م إ ل ى أ ح د ا ث الماضي ووقائع الكون ا ل ن ي ر ة وهكذا جثت على الركب هذه الطبقات ا ل أ ر ب ع أ م ا م ع ظ م ة ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل ح ي ر ة و ا ل إ ج ل ا ل يغمرهم فشرعوا يتلمذون على يديه ويتلقون منه ا ل ه د ا ي ة والرشاد فلم يظهر قط أ ن استطاع أ ح د من هؤلاء القيام ب م ع ا ر ض ة ا ل ق ر آ ن بشيء مهما كان ولو ب س و ر ة و ا ح د ة و إ ن قيل كيف نعرف أ ن ه لم يبرز أ ح د في ميدان ا ل م ع ا ر ض ة ولم يتمكن أ ح د من الاتيان بمثل ا ل ق ر آ ن وكيف نعرف أ ن اتيان النظير بحد ذاته أ م ر مستحيل الجواب لو كانت ا ل م ع ا ر ض ة م م ك ن ة فلا م ح ا ل ة كانوا يحاولونها وما كان أ ح د يتوانى في هذا ا ل أ م ر إ ذ ا ل ح ا ج ة إ ل ى ا ل م ع ا ر ض ة كانت م ا س ة وذلك ل ل ن ج ا ة من خطر التحدي ل إ ن ق ا ذ دينهم و أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م و أ ه ل ي ه م لذا لو كانت ا ل م ع ا ر ض ة م م ك ن ة لما أ ح ج م أ ح د عنها أ ب د ا ولكان الكفار والمنافقون وهم ا ل أ غ ل ب ي ة يشيعون خبرها في ا ل أ و س ا ط بل يبثونها في ا ل أ ر ج ا ء كافه مثلما كانوا يبثون كل ما يعادي ا ل إ س ل ا م ثم لو كانوا ناشرين لها فيما لو كان الاعتراض ممكنا لكان المؤرخون يسجلونها في كتبهم ا ل ع د ي د ة ولكن ها هو التاريخ وكتبه كلها أ م ا م ن ا لا نرى فيها شيئا من م ع ا ر ض ة ا ل ق ر آ ن سوى فقرات تقولها م س ل م ة الكذاب علما أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم قد تحداهم طوال ثلاث وعشرين س ن ة وقرع أ س م ا ع ه م باياته المعجزات وعلى هذا النمط من التحدي ها هو ا ل ق ر آ ن الكريم أ م ا م ك م ف أ ت و ا بمثله من أ م ي كمحمد ا ل أ م ي ن ف إ ن كنتم عاجزين عن هذا فليكن ذلك الشخص عالما عظيما وليس أ م ي ا و إ ن كنتم عاجزين عن هذا أ ي ض ا ف أ ت و ا بمثله مجتمعين وليس من فرد واحد فلتجتمع عليه علماؤكم وبلغاؤكم وليعاون بعضهم ب ع ض ا بل ادعوا شهداءكم من دون الله ف ل ي أ ت و ا بمثله و إ ن كنتم عاجزين عن كل هذا ف أ ت و ا بالكتب ا ل س ا ب ق ة ا ل ب ل ي غ ة جميعها واستعينوا بها في ا ل م ع ا ر ض ة بل ادعوا ا ل أ ج ي ا ل ا ل م ق ب ل ة أ ي ض ا و إ ن كنتم عاجزين أ ي ض ا فليكن المثل بعشر سور فحسب وليس ضروريا أ ن يكون ب ا ل ق ر آ ن كله و إ ن كنتم عاجزين كذلك فليكن كلاما بليغا مثل ب ل ا غ ة ا ل ق ر آ ن ولو كان من الحكايات المفتريات و إ ن كنتم عاجزين كذلك ف أ ت و ا ب س و ر ة و ا ح د ة ولتكن س و ر ة ق ص ي ر ة و إ ن كنتم عاجزين كذلك ف أ د ي ا ن ك م و أ ن ف س ك م إ ذ ن م ه د د ة بالخطر في الدنيا كما الآخرة هي في الآخرة وهكذا تحدى ا ل ق ر آ ن الكريم ب ث م ا ن تحديات طبقات ا ل إ ن س والجن ولم يحصل تحديه في ثلاث وعشرين س ن ة بل استمر إ ل ى الف أ ل و ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ة بل لا يزال يتحدى العالم وسيبقى هكذا ا الله الأرض إلى ل أن ومن يرث ي ه ع ولهذا فلو كانت ا ل م ع ا ر ض ة م م ك ن ة لما خ ت ا ر أ و ل ئ ك الكفار طريق الحرب والدمار ويلقون أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م و أ ه ل ي ه م إ ل ى التهلكه ويدعون طريق ا ل م ع ا ر ض ة ا ل ق ص ي ر ة ا ل س ه ل ة إ ذ ن ف ا ل م ع ا ر ض ة غير م م ك ن ة وليست في طوق البشر إ ذ ن يمكن لعاقل ف ط ن ولاسيما أ ه ل ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ولا سيما قريش ا ل أ ذ ك ي ا ء أ ن يعرض نفسه وماله و أ ه ل ه للخطر ويختار طريق الحرب والدمار إ ن كان باستطاعته سلوك طريق ا ل م ع ا ر ض ة ولو ب س و ر ة من ا ل ق ر آ ن من أ د ي ب منهم فينقذ نفسه وماله من التحدي ا ل ق ر آ ن ي إ ن كان إ ت ي ا ن مثله سهلا ميسورا وحاصل الكلام ما قاله الجاحظ لما لم يمكن ا ل م ع ا ر ض ة بالحروف اضطروا إ ل ى ا ل م ق ا ر ع ة بالسيوف ف إ ن قيل لقد قال بعض العلماء المحققين لا يمكن م ع ا ر ض ة أ ي اية, آية من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم ولا ج م ل ة منها ولا ك ل م ة منها فكيف ب ا ل س و ر ة ولم يبرز أ ح د في ميدان ا ل م ع ا ر ض ة أ ي لم يعارض ا ل ق ر آ ن إ ذ ن ونرى أ ن في هذا الكلام م ج ا ز ف ة و م ب ا ل غ ة لا يقبلها العقل ل أ ن هناك كثيرا من الجمل في كلام البشر يشبه جمل ا ل ق ر آ ن وعباراته إ ذ ن فما معنى هذا القول وما حكمته الجواب هناك مذهبان في بيان إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن المذهب ا ل أ و ل وهو الغالب والراجح وهو مذهب ا ل أ ك ث ر ي ة من العلماء وهو أ ن لطائف ب ل ا غ ة ا ل ق ر آ ن ومزايا معانيه هي فوق ط ا ق ة البشر أ م ا المذهب الثاني وهو المرجوح فهو أ ن م ع ا ر ض ة س و ر ة و ا ح د ة من ا ل ق ر آ ن ضمن ط ا ق ة البشر إ ل ا أ ن الله سبحانه قد منعها عن الخلق ليكون ا ل ق ر آ ن م ع ج ز ة الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن أ ن يوضح هذا بمثال أ ن قيام ا ل إ ن س ا ن وقعوده ضمن قدرته ونطاق استطاعته ف إ ن قال نبي كريم لشخص ما لاستطعت من القيام إ ظ ه ا ر ا ل ل م ع ج ز ة ولم يستطع الشخص من القيام فعلا فقد وقعت ا ل م ع ج ز ة يطلق على هذا المذهب المرجوح مذهب الصرفه اي إ ن الله سبحانه هو الذي صرف الجن والانس عن ا ل ق د ر ة على ا ل م ع ا ر ض ة فلو لم يصرفهم الله سبحانه عن الاتيان بالمثل لكان الجن والانس بمقدورهم الاتيان بمثله وهكذا فالعلماء الذين يقولون وفق هذا المذهب لا يمكن م ع ا ر ض ة ا ل ق ر آ ن حتى ب ك ل م ة و ا ح د ة هو كلام حق لا مراء فيه ل أ ن الله سبحانه قد منعهم عن ذلك إ ظ ه ا ر ا ل ل إ ع ج ا ز فلا يستطيعون إ ذ ن أ ن يتفوهوا بشيء ل ل م ع ا ر ض ة ولو أ ر ا د و ا قول شيء ما ل ل م ع ا ر ض ة فلا يقدرون عليه من غير إ ر ا د ة الله ومشيئته أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمذهب ا ل أ و ل وهو الراجح والذي ا ر ت ب ا ه معظم العلماء فلهم فيه وجه دقيق إ ن كلمات ا ل ق ر آ ن الكريم وجمله ينظر بعضها إ ل ى البعض ا ل آ خ ر فتتواجه وتتناظر الكلمات والجمل فقد تكون ك ل م ة و ا ح د ة م ت و ج ه ة إ ل ى ع ش ر ة مواضع وعندها تجد فيها عشر نكات ب ل ا غ ي ة وعشر علاقات تربطها مع الكلمات ا ل أ خ ر ى وقد ذكرنا هذه العلاقات في تفسيرنا إ ش ا ر ا ت ا ل إ ع ج ا ز في مظان ا ل إ ي ج ا ز سواء في س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة أ م في م ق د م ة س و ر ة ا ل ب ق ر ة ا ل ف ل ا م مين ذلك الكتاب لا ريب فيه ولنوضح ذلك بمثال لو تصورنا قصرا عظيما جدرانه م ن ا ق ش ة بنقوش ب د ي ع ة و م ز ي ن ة بزخارف ر ا ئ ع ة ف إ ن وضع حجر يحمل ا ل ع ق د ة ا ل أ س ا س لتلك الزخارف والنقوش في موضعه اللائق به ب ح ي ث ي ر ت ب ط م ع ه ا ج م ي ع الى ويشرف ع ي جميعا يحتاج ه ا إ ل م ع ر ف ة ك ا م ل ة بتلك النقوش جميعها وبتلك الزخارف التي ت م ل أ جدران القصر ومثال آ خ ر ن أ خ ذ ه من جسم ا ل إ ن س ا ن إ ن وضع بؤبؤ عين ا ل إ ن س ا ن في موضعه اللائق يتوقف على م ع ر ف ة ع ل ا ق ة العين بالجسم كله و م ع ر ف ة مدى علاقه وارتباط بؤبؤ العين بكل جزء من أ ج ز ا ء الجسم وبوظيفته فقس على هذين المثالين لتعلم كيف بينا ل س ا ب ق و ن من أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة ما في كلمات ا ل ق ر آ ن من الوجوه ا ل ع د ي د ة والعلاقات و ا ل أ و ا ص ر والارتباطات التي تربطها مع سائر جمله و آ ي ا ت ه ولاسيما علماء علم حروف ا ل ق ر آ ن فقد أ و غ ل و ا كثيرا في هذا الموضوع و أ ث ب ت و ا بدلائل أ ن في كل حرف من ا ل ق ر آ ن الكريم أ س ر ا ر ا د ق ي ق ة تسع ص ح ي ف ة ك ا م ل ة من البيان والتوضيح نعم ما دام ا ل ق ر آ ن الكريم كلام رب العالمين وخالق كل شيء فكل ك ل م ة من كلماته إ ذ ن ب م ث ا ب ة نواه اي م ك ن أ ن تكون تلك ا ل ك ل م ة ن و ا ة تنبت منها ش ج ر ة م ع ن و ي ة من ا ل أ س ر ا ر والمعاني أ و ب م ث ا ب ة قلب تتجسد حوله المعاني و ا ل أ س ر ا ر لذلك نقول نعم إ ن في كلام البشر ما يشبه كلمات ا ل ق ر آ ن وجمله و آ ي ا ت ه إ ل ا أ ن تلك ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ و ا ل ك ل م ة و ا ل ج م ل ة ا ل ق ر آ ن ي ة قد وضعت في موضعها الملائم لها بحيث روعي في وضعها كثير جدا من الارتباطات والعلاقات مما يلزم علما محيطا كليا كي يضعها في ذلك الموقع اللائق به ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة لقد أ ن ع م الله سبحانه وتعالى علي يوما تفكرا حقيقيا حول مجمل ماهيه ا ل ق ر آ ن الحكيم ف أ د و ن ذلك التفكر كما ورد للقلب ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ثم أ و ر د معناه سبحان من شهد على وحدانيته وصرح ب أ و ص ا ف جماله وجلاله وكماله ا ل ق ر آ ن الحكيم المنور جهاته الست الحاوي لسر إ ج م ا ع كل كتب ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ و ل ي ا ء والموحدين المختلفين في ا ل أ ع ص ا ر والمشارب والمسالك المتفقين بقلوبهم وعقولهم على تصديق أ س ا س ا ت ا ل ق ر آ ن وكليات أ ح ك ا م ه على وجه ا ل إ ج م ا ل وهو محض الوحي ب إ ج م ا ع المنزل والمنزل والمنزل عليه وعين ا ل ه د ا ي ة ب ا ل ب د ا ه ة ومعدن أ ن و ا ر ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ض ر و ر ة ومجمع الحقائق باليقين وموصل إ ل ى ا ل س ع ا د ة بالعيان وذو ا ل أ ث م ا ر الكاملين ب ا ل م ش ا ه د ة ومقبول الملك والانس والجان ب ا ل ح د ث الصادق من تفاريق ا ل أ م ا ر ا ت والمؤيد بالدلائل ا ل ع ق ل ي ة باتفاق العقلاء الكاملين والمصدق من ج ه ة ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة ب ش ه ا د ة اطمئنان الوجدان و ا ل م ع ج ز ة ا ل أ ب د ي ة الباقي وجه إ ع ج ا ز ه على مر الزمان ب ا ل م ش ا ه د ة والمنبسط د ا ئ ر ة إ ر ش ا د ه من ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى إ ل ى مكتب الصبيان يستفيد من عين درس ا ل م ل ا ئ ك ة مع الصبيين وكذا هو ذو البصر المطلق يرى ا ل أ ش ي ا ء بكمال الوضوح والظهور ويحيط بها ويقلب العالم في يده ويعرفه لنا كما يقلب صانع ا ل س ا ع ة ا ل س ا ع ة في كفه ويعرف للناس فهذا ا ل ق ر آ ن العظيم الشان هو الذي يقول مكررا الله لا إ ل ه إ ل ا هو فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله أ م ا معنى هذا التفكر فكما ي أ ت ي إ ن الجهات السته ل ل ق ر آ ن الكريم م ن و ر ة و ض ا ء ة لا ت د ن منها الشبهات و ا ل أ و ه ا م ل أ ن من ورائه العرش ا ل أ ع ظ م يستند إ ل ي ه فهناك نور الوحي وبين يديه س ع ا د ة الدارين يستهدفها فقد امتدت ارتباطاته وعلاقته ب ا ل أ ب د و ا ل آ خ ر ة فهناك نور ا ل ج ن ة ونور ا ل س ع ا د ة ومن فوقه ت ت ل أ ل ا آ ي ة ا ل إ ع ج ا ز و ت س ت ع طغراؤه ومن تحته أ ع م د ة البراهين ا ل ر ص ي ن ة والدلائل ا ل د ا م غ ة ففيها ا ل ه د ا ي ة ا ل م ح ب ة وعن يمينه يقف استنطاق العقول وتصديقها ل ك س ر ة ما فيه أ ف ل ا يعقلون وعن يساره استشهاد الوجدان حتى ينطق من إ ع ج ا ب ه سبارك الله بما الله ي ن فالقران خ من ن ف ح ت روحية ل ل ب فمن اين يمكن أين يا ت ى أن تتسلل إليه ل والشبهات ل أ و ه ا ا م ف ق ر آ الكريم جامع لسر إ ج م ا ع كتب ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ و ل ي ا ء والموحدين ق ا ط ب ة رغم اختلاف عصورهم ومشاربهم ومسالكهم أ ي إ ن جميع أ ر ب ا ب العقول ا ل س ل ي م ة والقلوب ا ل م ط م ئ ن ة يصدقون مجمل أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن الكريم و أ س ا س ما يدعو إ ل ي ه حيث, حيث يذكرونه في كتبهم فهم إ ذ ن ب م ث ا ب ة أ ص و ل ش ج ر ة ا ل ق ر آ ن ا ل س م ا و ي ة ثم إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم يستند إ ل ى الوحي ا ل إ ل ه ي بل هو وحي محض ل أ ن الله سبحانه الذي أ ن ز ل ه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم محمد يبينه بمعجزات رسوله الكريم وحيا م ح ض ى و ا ل ق ر آ ن النازل من عند الله يبين ب أ ع ج ا ز ه الظاهر أ ن ه من العرش ا ل أ ع ظ م و أ ن أ ط و ا ر المنزل عليه وهو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واضطرابه في أ و ل نزول الوحي و أ ث ن ا ء نزوله وما يظهره من توقير وتبجيل أ ك ث ر من كل ما عداه يبين أ ن ه وحي خالص ينزل عليه ضيفا من الملك ا ل أ ز ل ي ثم إ ن ذلك ا ل ق ر آ ن العظيم وحي محض بالبداهه ل أ ن خلافه ض ل ا ل ة وكفر ثم إ ن ه ب ا ل ض ر و ر ة معدن ا ل أ ن و ا ر ا ل إ ي م ا ن ي ة فليس خلاف ا ل أ ن و ا ر إ ل ا الظلمات ا ل د ا م س ة وقد أ ث ب ت ن ا هذه ا ل ح ق ي ق ة في كلمات ك ث ي ر ة ثم إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم مجمع الحقائق يقينا فالخيال والخرافات ب ع ي د ة عنه بعدا مطلقا إ ذ إ ن ما شكله من عالم ا ل إ س ل ا م وما أ ت ا ه من ش ر ي ع ة غراء وما يبينه من مثل ساميه بل حتى عند بحثه عن عالم الغيب كما هو عند بحثه عن عالم ا ل ش ه ا د ة هو عين الحقائق لا يدنو منه شيء خلافا ل ل ح ق ي ق ة أ ب د ا ثم إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم كما هو واقع يوصل إ ل ى س ع ا د ة الدارين بلا ريب ويسوق ا ل ب ش ر ي ة إ ل ي ه ا فمن يساوره الشك فليراجع ا ل ق ر آ ن م ر ة و ا ح د ة وليستمع إ ل ي ه وليرى بعد ذلك ماذا يقول ا ل ق ر آ ن أ م ا إ ن الثمار التي يجنيها ا ل إ ن س ا ن من ا ل ق ر آ ن الكريم إ ن م ا هي ثمار ي ا ن ع ة ذات ح ي ا ة و ح ي و ي ة فلا غرو أ ن جذور ش ج ر ة ا ل ق ر آ ن م ت و غ ل ة في الحقائق م م ت د ة في ا ل ح ي ا ة و أ ن ح ي ا ة ا ل ث م ر ة تدل على ح ي ا ة ا ل ش ج ر ة ف إ ن شئت فانظر كم أ ع ط ى ا ل ق ر آ ن من ثمار الأصفياء المنورين و ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين الكاملين على طول العصور ثم إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم موضع رضا الانس والجن و ا ل م ل ا ئ ك ة وذلك بالحدث الصادق الناشئ من أ م ا ر ا ت ع د ي د ة حيث يجتمعون حوله عند تلاوته كالفراش حول النور ثم إ ن ا ل ق ر آ ن مع أ ن ه وحي إ ل ه ي فهو مؤيد بالدلائل العقلية والشاهد على هذا اتفاق العقلاء الكاملين وفي مقدمتهم أ ئ م ة علم الكلام ودهات ا ل ف ل س ف ة أ م ث ا ل ابن سينا وابن ر ج د فجميعهم بالاتفاق قد أ ث ب ت و ا أ س س ا ل ق ر آ ن ب أ ص و ل ه م ودلائلهم ثم إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم مصدق من قبل ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة ما لم يعترها عارض أ و مرض حيث إ ن اطمئنان الوجدان و ر ا ح ة القلب إ ن م ا ينشان من أ ن و ا ر ه أ ي إ ن ا ل ف ط ر ة السليمه تصدقه باطمئنان الوجدان نعم إ ن ا ل ف ط ر ة بلسان حالها تقول ل ل ق ر آ ن الكريم لا يتحقق كمالنا من دونك وقد أ ث ب ت ن ا هذه ا ل ح ق ي ق ة في مواضع م ت ف ر ق ة من الرسائل ثم إ ن ا ل ق ر آ ن م ع ج ز ة د ا ئ م ة أ ب د ي ة ب ا ل م ش ا ه د ة والبداهه فهو يبين إ ع ج ا ز ه كل حين فلا يخبو نوره ك ب ق ي ة المعجزات ولا ينتهي وقته بل يمتد زمنه إ ل ى ا ل أ ب د ثم إ ن م ن ز ل ة إ ر ش ا د ا ل ق ر آ ن الكريم لها من ا ل س ع ة والشمول بحيث إ ن درسا واحدا منه يتلقاه جبريل عليه السلام جنبا إ ل ى جنب صبي صغير ويجثو أ م ا م ه ف ل ا س ف ة دهاء امثال ابن سينا مع أ ب س ط شخص أ م ي يتلقيان الدرس نفسه بل قد ي س ت ف ي د ذلك الرجل العمي من ا ل ق ر آ ن بما يحمل من ق و ة ا ل إ ي م ا ن وصفائه ما لا ي س ت ف ي د ه ابن سينا ثم إ ن في ا ل ق ر آ ن الكريم عينا ب ا ص ر ة ن ا ف ذ ة بحيث ترى جميع الوجود وتحيط به وتضع جميع الموجودات أ م ا م ه ك أ ن ه ا صحائف كتاب فيوضح طبقاتها وعوالمها فكما إ ذ ا استلم الساعاتي س ا ع ة ص غ ي ر ة بيده يقلبها ويعرفها ويفتحها كذلك الكون بين يدي ا ل ق ر آ ن الكريم يعرفه ويبين أ ج ز ا ء ه فهذا ا ل ق ر آ ن العظيم يثبت ا ل و ح د ا ن ي ة به فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي ا ل ق ي ا م ة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وفي ا ل ج ن ة رفيقا و إ ل ى الخيرات كلها دليلا و إ م ا م ا اللهم نور قلوبنا وقبورنا بنور ا ل إ ي م ا ن و ا ل ق ر آ ن ونور برهان ا ل ق ر آ ن بحق و ب ح ر م ة من انزل عليه ا ل ق ر آ ن عليه وعلى آ ل ه ا ل ص ل ا ة والسلام من الرحمن الحنان みんな。Um